بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وغسلوا سبيل الله أضل أحالهم والذين آمنوا عنهم الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم شيئاتهم وأصلح بالهم ذلك لأن الذين كفروا اتبعوا باطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم فذلك يقضي الله فإذا لقيتم الذين كفروا فضروا الرقاب حتى إذا أسمنتمهم فشدوا الوثار فإما منا بعض وإما حتى تقع الحرب أوثارها ذلك ولو جاء الله لن تطر منهم ولا بليب وبعضهم ببعض والذين كتبوا في ذليل الله فلن يضل أعمالهم ليهديهم ويطلع بالهم ويضحلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنظروا الله ينظركم ويتفر أقدامكم والذين كفروا فتحفل لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم تجهوا ما أنزل الله فأحفر أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم سمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذات بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يرحل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار لهم خرجتك التي أخرجتك أهلتناهم فلا ناطر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن سين ذهوتوا عمله واتبروا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آدم وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنها من ظن اللذة بالشالين وأنها من عذر مطفى ولهم فيها من كل الثمرات ومقفاة من رقدهم كمن هو طارد في النار وتقوماً عيناً تقطع أمعابه ومنهم من يستمع إليك. حتى إذا قرروا من عندك قالوا للذين بوتوا العلم ما لا قال آلفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واستبعوا أهواءهم والذين اهتبوا زادهم مدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء فاعلم أنه لا الله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله جعله متقلبكم ومسواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محتمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر من الموت لهم وقرم معروف فإذا فلو الله لكان خيرا لهم فهل عتيتم إن توليتم أن تبتدوا في الأرض وتقصعوا أرحامكم الذين لعنهم الله فأضمهم وأعمال بطارهم أفلا يتدبعون القرآن أم على قلوب أقبالها إن الذين على بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان تول لهم وأملا لهم ذلك بأنهم قالوا للذين نذر الله في بعض والله يعلم إصرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون أجوههم وأجبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسفق الله وكرئوا أعمالهم أم حذب الذين في قلوبهم مرض يخرج الله أبطانهم ولون جاء لأريناتهم فلعرفتهم بثيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبعو أنكم حتى نعلم المجاهدين منكم إن الذين كبروا وقدروا عن سبيل الله وجاءوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى من بعد ما تبين لهم الهدى لن الله شيئا وتيففر أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تغفروا أعمالكم إن الذين كبروا وفتوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وإنكم الأعلى والله معكم ولن يفركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولها وإن تؤمنوا وتتقوا رؤيكم مدوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحيكم تبخلوا ويخرج أضرانكم ها أنتم هؤلاء درعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يدخل ومن يدخل فَإِنَّمَا يدخل عَنْ نَفِّهِ وَاللَّهُ الْغَيُّ وَأَنْتُمُ الْفُطَرَاءُ وَإِنْ تَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أمثالكم.